أعوذي لله الحمد للشريفان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي حين السعين الله على محمد وآله السيديين الصادرين وفي حال الله وفي حالة وفي حالة وفي حالة واما دلالتها على ان الشرق منحصر فبالاطلاق لانه لو كان هناك شرط اخر للجزاء بديل لذلك الشرط وكذا لو كان معه شيء اخر يكونان معا شرطا للحكم لاحتاج ذلك الى بيان زائد اما بالعصر باول سورة الأولى أو العقب بالواو في سورة الثانية لأن الترتب لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلاً هو الشرط المعلق عليه الجزاء فإذا أطلق تعليق فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فإنه يستكشف منه أن الشرط مستقل لا فيه لا خير آخر معه وأنه منحقر لا دليل ولا عدم له وإلا لوجد على الحكيم بيانه وهو حسن الفرد في مقام البيان هذا الكلام في الدرس الماضي في بيان هذه الأمور والشروط الصروف وقلنا سابقا أن المصنف أن المصنف يقول الحق والانفاض أن الجمله الشرقيه تدل على الانتفاق عند الانتفاق كما تدل على الثبوت عند الثبوت أي بعبارة ثانية أن الجلّة الشرقية لها مفهوم ولها مفهوم يتبع من خلال اثبات أربعة أمور الأمر الأول دلالتها على الارتباط والتلازم أو اللزوم بين الشرط والجزاة والثاني دلالتها على ان هذا الارتباط ارتباط ترتبي يعني دلالتها على الترتب وترتب حصول الجزاء على فرد تمام الشرع وتقدير حصول وثالثا ورابعا معا دلالتها على ان الشرع عله هامه ومنحصله ايضا في حصول الجزاء إلى هنا تحدثنا عن الشرط الاول والثاني وقلنا بان ان دلاله الجمله الشرطيه على اللزوم وعلى الترتب بالواضح ودليلنا في كليهما اكثر كما ذكرنا فإن الفصل إلى التبادل الى الذهن والمنفرط الى الذهن عند سبراع الجملة الشرطية المتبادر العلاقة اللزومية والمتبادر الترتب بين كلام عليكم الترتب بين حصول الشرط المترتب عليه حصول الجزاء الله بقي الكلام في الشرط الثالث رباه وهو أن الشرط علبة تام ومنحفرة في حصول الزبا فمثلنا لهذا قلنا لو لم يكن الشرط عله كان منحفرة لو لم يكن كذلك لما كان لما كان للجملة الشرطية مظهومون فمثلا قلنا ثابت إذا طالت طلع الشرط اضاءة الغرفة هذا لا يعني أن نقول إذا لم تطلع الشمس لن تبر الغرفة هذه الجملة ليس لها هذا المفعول لأنه قد لا تخرج الشمس ومع ذلك تكون الغرفة مضيئة إنما المقصود أن يكون الشبء لامع وعله كان, وعل كان منحصر أيضا. يعني لا علّة أخرى غير غالدي علّة تقوّنا إن جاءك العالم فآخر إنه مجيء العالم ثلاث عالم ثلاثة. مجيء العالم علّة كان منحطرة لوجوب الإكرام وقلنا وجوب الإكرام المقصود لا شخص الاكرام إنما المقصود نوع كل الإكرار وإلا قلنا سابقا شخصي الإكرار ينتفيد من احد أحد ضيوده احد اوصافه أحد أوصاته واضح؟ المصنف يقول الحق أيضاً أن الجملة الشرطية ظاهرة في أن الشرط علة كامة ومنحص ونستفيد ذلك نستفيد ذلك لا من الوضع إنما من الإقناع دلالة الجملة الشرقية على الإختلاف والعليه الثانية في الشر دلالتها على ذلك إنما تكون باطلاق يعني بالإقلاع الشر ما المقصود بالاطلاق هنا نقول ماذا؟ نقول هذا نقول ان الظاهر ان الظاهر أن الشان الجمل الشرطيه ملحقه وعله تامة في ثبوت الجزاء على الشرط وتقدير حصول الشرط والشرط أن قام منخضره فإذا أقل أقل الغزاق كيف تغيبنا ذلك؟ نقول نقول لو أن المولى أراد أن يقيد الشرط أو أراد أن يضيف له أيضا آخر بالشرط والمولى حكيم هذه تنبتها عيما والمولى في مقام البيان والمولى جاز غير هازم فاذا تكلم بكلام وقال يريد من هذا الكلام القسم المقيد منه وجمع منه ان يقيد كيف يقيد مثلا هكذا يقول اذا اراد القيد يقول هكذا يقول اذا جاءك العالمين بعد نقيد بوقت اذا جاءك العالم وهو معمم، مثلا إذا أراد الخير يجب أن يبين. إذا جاءك العالم وهو معمم، مثلاً وهو مكتسب وهو ماذا كذا إلى آخره أو لا بطريقه أخرى يقول إذا جاءك العالم أو أو رأيته يقول هكذا إما يقيد بالواو أو يعطش بالأرض اذا كان يريد القيد وعندما نظرنا إلى الجمله لن نرى المولى قد قيد الشرط لا بالواو ولا بالأو يعني لم يخين ولا يعقب بالأو لم يقل إذا جاءك العالم وهو وهو وهو, وهو, وهو معمم أو لم يقل اذا جاءك العالم أو أو رأيته مثلا لم يقل هكذا فنستفيد من عدم التقليد من عدم العاقس من عدم دخال في شيء آخر في الشرط غير الشرط المفروض إذا جاء في العالم يعني الشرط هو المجيء فقط ولو أراد غير المجيء لوجب عليه أن يبينه ولو بريد أكدت فالمولاه من عدم تقييده للشارط نفسه أن الشرفات علة تامة وهو الخطير الأول لأن لو, لو أرادت علة أخرى جديد لأضافك لقال اذا جاءك العالم أو رأيته فالنبي معنى تام هنا أكثر آخر جزء علة ولأن المولى لم يذكر لا و ولا أو نستكشف من ذلك نستكشف من ذلك الأطلاق أن الشرطاء هو العلم الثامن وأيضا وهو العلم المنحصر في حصول الجزاء اتضح الأطلاق هنا اتضح الأطلاق هنا هذا هو مراد المطلح بالأطلاق فيها هنا. واضح اذا الى هنا اثبتنا فما يقول المصمم ان الجله الشرطيه تدل على الانتفاء عند الانتفاق يعني تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط وبعباره اخرى الجله الشرطيه لها مفهوم ووصولها يتضح من خلال اضبار كثر امور الثلاثه اللذوم تلازم بين الشرق والغرب والترتب والعلم التام المنظره اتضح الى هنا اتضح الى هنا اذا الجمله الشرطيه على هذا لها مفهوم لها مفهوم اتفقنا الله المصنف يقول الجمله الشرقيه لها مفهوم الا في بعض الاحيان متى في احد حالين الجمله الشرقيه ليس لها مفهوم متى يقول المصنف الحاله الاولى إذا كانت مناك قرينة، إذا كانت مناك قرينة صارفتون، بدل على أن الجمله الشرطية ليس لها مفهوم. مثالها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولا سخره فسياتكم. على البغاء ان اردنا تحصنا هنا قرية واضحه قرية واضحه تدل على أن هذه الجمله الشرطيه ليس لها مفهوم هنا لا نتمكن ان نقول اذا لم يريد الفتيات التحصنا فاقرنوهن نعمل البغاء هذه لا مفهوم يتمح هنا لأن المرأة أو الفتاة إذا كانت تريد البغاء فموضوع الإقراف مرتبع هنا هناك نجد قليلة صارفة عن المفروض أو في حالة ثانية أو في حالة ثانية أو نقول أو إذا كانت الجملة الشرطية إذا كانت الجملة الشرطية إذا كانت مساحة لبيان الموضوع نتحدث عن كلمة أول المصر قلنا هذا الكلام أو تكون الزملة الشرطية متاقة لبيان الموضوع يعني لبيان أن الموضوع أن الموضوع عين الشرط تقوله إن رزدت ولدان فاختنه فاختمه ان على للشر عين الجزاء واضحه بحيث اذا انتفى الشر انتفى الجزاء اساسا هذا عين هذا وهذا هو هذا لا ترقى بينهما اذا الجمله الشرطيه تدل على المرفوض الا في هذين الحالين الحاله الاولى أن تكون هنا طريقة فارقة الحالة الثانية أن تكون الجملة الشرطية مثاقة يعني كورة لبيان موضوع ولا يمكن أن الجملة الشرطية لها مفقومة إلا أن الا مفهومة إلا أن إلا قاكم وإلا واضح بعدما وضحنا الجمله الشرطيه لها مفهوم وعندنا دليل وعندنا دليل على ماذا على دلاله الجمله الشرطية على المفهوم عندنا دليل روايه عن الصادق عليه السلام خير دليل على وجود يقول أبو بصير أبو بصير لي في المرادي يقول سألت أبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح عن الشاة تذبح ولا تتحرر عيده زوارك سالت ابو عبد الله عليه السلام عن الشافي فز ولا تتحرك ويهراق من هذا من عبيد يطلع منها دم ويهرق من هذا المضوا ينفر ويهراق من العراقه ويهراق منها دم عبيد فقال لي الصادق عليه السلام قال عليه السلام لا تأكل عجيب لا تأكل لماذا علل الإمام الصادق علل قال يا أبا رضي إن عليا عليه السلام كان يقول كان يقول محل الشاهد هنا على الشرطي على المفروه كان يقول إذا ركبت درج اثناء الذبح تعمل هكذا اذا إذا كمظاهر الرجل او او او شنو او طرفه العين طرفة العين من الذبح او طرفه العين شنو بالله فخور واضح هذه الفقره هذه الفقره لا يمكن أن نستذيّل بها إلا إذا قلنا أن الجمله الشرطية لها مفظوم إذا لم يكن لها مفظوم فلا يمكن الاستبدال بهذه في الطريقة الخيراً بقول العليين عليه السلام لماذا؟ لأن مفظوم الجمله يعني نمحى للأولادة في اولا صحيح وهذا دليله لأن علي يقول إذا الشاس دمحت وركبت رجلها او طرفت عينها فكل هذا المنطوق شرك من نفوخه اذا لم ترك خبزه الرجل ولم او لم تاخره العين لا وهذا ما أراده الامام الصادق عليه واضح الروائد بناءها واضحه لان الصادق قال يا ابي بصير بعد ان ساله أن الشاعر تذبح ولا, ولا تتحرك ولكن من هذا جميلات أخرى دليل الطارق هذه الأولى لكن كل منظوق مفهوم المضاعي دليله اتضحه إذا الجملة الشرطية لها مفهومه ولا ينكر المفهوم في الجملة الشرطية إلا المقابلة إلا الغافر الطبقه هذا أول مطلب اخر مطلب جديد. إلا تعدد الشرق واستحد الجزاء فما لا رحنا الجملة الشرطية. في بعض الأعيان كيف يتعدد فيها الشرق مثلاً مثلاً يقول هكذا يقول هكذا يقول إذا إذا رأيت عليا إذا رأيت عليا أو هذا شخصا أو تمعت عنه شيئا بعد أو اما ان يكون هذا هو افضل من اجل ان يكون هذا واحد افضل من اجل ان يكون هذا هو افضل من اجل ان واحد وهو فسلم عليك. هو افضل من اجل ان يكون مثال آخر من الرواية اذا خفيت الجدران أو او خفي الاذان شو تسوي تقصر جزاء واحد تقصيص الصلاه صح الشرق متعدد يعني هنا كانه عندنا جملتان شرطيهتان الشرطيه الاولى اذا خفي الاذان تقصر الطرف الاولى والثانيه اذا خفيه الجدران فقط واضح ولو نظرنا الى الجملتين لو وجدنا بينهما فارض تعرض الاولى تقول اذا خفي الاذان فقط هذا المنطق صحيح شيء من المفروض اذا لم؟ بعد مشهد إذا لم إذا إذا لم يخف الأذان لا لا إذا لم يخفى الأذان وإن خفيت الجدران ثلاث أحرف هل معنى أنا أكتبها ما كتب إيه الجملة عد مرة ثانية جملة شرطية إذا خف الأذان فقط واذا خفي الجدران فقصر ولا اجره شرطي سعيده خذ خلو كل واحده لوحدها نقول هكذا اذا خفي الاذان فقصر هذا المنطوق في سن إذا اذا لم يخفى الاذان واضح نعم اذا لم يخفى الاذان وحتى لو خفيت الجدران فلا بان توفق استمتعت خفراء الاخراء الاداء عند كان ان تام جزء العله الروايه تقول او ما قالت هو حتى جزء العله من يقول اذا جاء العامل وهو امره فالبدء جزء عله صحيح والامانه جزء اخر يعني لو جاء العامل ولن يكون مالم تقول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 اذا خفي الاداء وخفيه او خفيه الجدران تصح في الوحده هنا جملة الشرقيه وعلى ان ارى احول اذا خفي الاداء تصح هذا المنطوق بيتنطق لان خفاء الاداء الا ثابت من الخطب هكذا إذا خفي الأدام إذا لم يخفى الأدام إذا لم يخفى وإن خفيت الجدران فلا تقفى نفسه تلاحظ نفسه إذا أخفى الأدام ألا تأمل صحيح؟ لن يكون الواحد بدون ان تتاملوا اخلاق الواحد اذا اكثر النتيجه او تصحيح فاذا تحقق واحد منهم يكفي ونرسم خير منهم نقول هنا إذا خفي الجدار فقسم فقال خطا اذن عشاب ارهاب ونقول اذا خفي الاذان يعني اذا تحقق احدهما فيكفي فيكفي للقطع والقطع خذ نقول هكذا في الروايه هنا شنو واقع الى خفيت الاداه ها ولا لا فرواج ها ها خفيته الجدره سقطت فكل واحد ان تحمل اربعه مو كل واحد جزء العيله كل واحد ان يشارك نقول هذا نستقل إلى النعم نقول هكذا إذا خفي الجذراء المقصة منصوب هذه منصوبها منصوبها يتعارض يتعارض مع مصقوم الأخرى وبالعكس ومصقوم هذه يتعارض مع مصقوم الأخرى مثل هكذا نقول نقول في مصقوم هنا نقول إذا لم يقف الأنام هذا المصقوم أنا بقوم اذا لم يخف اداره فلا تقصر وان خفيت هذا على الظاهر الا العام الظاهر اقوى كلامه صحيح اكيد بس ظاهر الجمله تعارض موجود ظاهر الاستقلال تعارض موجود الظاهر تعارض موجود بعد نقول منطوق الأولى إذا خفي الجدران فقصر واضح منطوق الثاني شنو إذا خفي الجدران فقصر فكل واحدة تقول أنا إذا تحقق يقصر خب كل واحدة لها مصموم إذا لن يقصر أدان فلا تقصر إذا لن يقصر الجدران فلا تقصر هذه معنى بعد فمصموم كل واحدة معارض منطوق منطوق الأخرى هو التعارف ليس من المصهومين ولا بين المنطوقين بين المصهوم كل راحبات ومصهوم كل واحدة مثلا نقول هكذا في الأولى نقول إذا لم هذا المصهوم إذا لم يخفى الاذان فلا هذا المصهوم ما الأولى شوف شو صار إذا خفي الجدران فتعارض التعارف الأولى تقول اذا لم يخفى الادان فلا تقصر ان في هذه يقول اذا خفي الجدران فقط فرضك اتضح التعارض ولا, ولا, ولا, ولا, ولا لا ده حتى عرض اولى الشكوك الاولى في التشكيك طيب يعني ايه ده حضرتك يعني ايه ده مواجهة الى هذه الاولى تقول إذا خفية الأداء أجل طاقت وهذا صحيح. أشوفه هنا. ما هو التعارف بين هذا وهاي؟ أنت التعارف بين هذا وهذا. يعني بين هذا المفروض التعارف بين هذا. فالتعارف بين مفروض كل واحدة ومفروض التعارف. التعارف غير المفروضين. وليس بين المدع بين المصدور وهذا يستطيع الناس في الثاني يقول إذا قطئت الانتبارات المصدر كيف يكون هناك؟ إذا لم تقسم الانتبارات تماما صحيح؟ يجب التعارض بين هذه وهذه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 الحمد لا، تطاق إذا لم يكن هناك حل صحيح؟ هل الجمع مهما أمتن؟ وذكار الشجر الأصول هل نطاع الأزام مهما أمتن؟ أولى من الطرح يعني من الطرح او الطرح أو من طرح أحد جمعين اتضح إلى هنا خذ يقول هنا تحاوض ما نقول نقول تعدد الشرط يمكن تطوره على نحوين تعدد الشرط يمكن تطوره على نحوين من حيث الجزاء طرح مرة الاول الأول مرة يكون الجزاء قابل غير قابل للتكرار مرة يكون الجزاء غير قابل للتكرار مثلا هنا في الثلاثة الأصل من أين علمنا انه غير قابل للتكرار عندنا ان الخارج دليل ان الواجب في الصلاه صلاه واحده صحيح والظهر واحده مواصل يبقى 50 مره مطلوب منه صلاه واحده فقط كان اعلم من الخارج بدليل الخارجي ان المطلوب الظهر صلاه والعقب صلاه والمغرب صلاه ساعلم ومن هنا اعلم من الخارج اعلم ان الله لن تكلفني الا لن يكلفني الا في صلاح المراهقه السبقه خب هنا ماذا نصنع المصنع يقول مره يكون الجزاء غير قابل لاستكرار ففاضل انسان ومره اخرى الحاله الثانيه يكون الجزاء قابل قابل لاستكرار مثلا يسالون باخر يقول إلا اختلنس فختفل هذا الزواج الجلال والجلاله يعني اذا اجيتت العبارات صحيح فختفل بعد بعد اذا مسست الميت اكو وقت بعده او قصدي اكدر يك فاختفل او اذا الاخر اذا منت فتوضى اذا احوزت فتوضى اذا بالتالي فتوضا فتوضى اشهد الشروف مثل لكن الجزاء واحد هنا المصنف يقول الجزاء قابل للتكرار لماذا؟ لأن ما عندنا زليل يقول اذا اجتمعت الأسباب اتحاد الغطن ما عندنا زليل الجناب لها غسل بعد ورسل الريس له غسل بعد في الاخره فما عندنا هنا دليل يقول اذا تعددت اسباب الغسل فيستحيل الجزاء فالقاعده هنا تقتضي التكرار للجزاء فالقاعده هنا حتى اللهم الا ان ياتي دليل من الخارج يكون هنا هنا الغوص هذا ما من نفس ما عندنا الراعي ما عند هذا الفراعج هنا في الغوص تختفي ماذا تكرار الغوص بتعدد الشخص فإذا عندنا حالتان للجزاء مرة يكون الجزء قابل للتكرار مرة يكون غير قابل للتكرار. أوه. نجي إلى الحاله الأولى إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار. نتكلم هنا وفي الجزاء الخالف الحال الخامن إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار، غير قابل لإستقرار هنا يحصل تعارض كما في هذه المواحدة هنا يحصل تعارض ونضع بين مصطوب كل واحده و و منطوق تعارض بين المفهوم و هنا هنا ماذا نصنع هنا ماذا نصنع المصنف يقول هنا امامنا احد حلين بدعم الاصولين نتصرف باحد التصرفين الاول الاول اما نتصرف في ظهور كل من هنا في الثمانيه يعني في انه سبب تامر يحسون الجزء ظاهر الجمله هنا ظاهر الجمله هنا ان كل واحد سبب تام واضح معا ظاهر الجمله كل واحد مستقل هنا في حصول القفص الصلاة على الظاهر تفترض في هذا الظاهر نتفرض في هذا الظاهر الظاهر ماذا؟ الظاهر أن خفاء الأداء سبب آم صحيح؟ إلا آم مستقلة في ماذا؟ في ماذا؟ في حصول القفص الصلاة هكذا شيخنا؟ وايضا خطاء الجدران النثارة مستقبلة بحصول القفل هذا الظاهر إذا الأظاهر كل سبب النثارة صحيح إذا نحن نتقرّف هذا الظهور والظهور. كل واحد سبب نقول نتقرّف نقول كل واحد سبب هذا نقول نتطرف الظهور ليس لا يظهر هذا الظهور نتطرف فيه نقول ظهور الظاهر ظهور كل منهما في أنه سببون تامون مستقلون في حطون الجزاء هكذا نرفع اليد عن هذا الظهور نقول لا لا لا, لا. كل واحد مو مستبتا كل واحد جذ جذ نقول هكذا نقولها هكذا إذا خفيت الجدران و و وماذا و خفي الاذان تترى ما إذا قبلنا هذا التفريط ارتفع السعر افتتح نقول إذا خفي الاذان وخفية الجدران فكل واحد هنا أصبح جزء ومعنى خالف صحيح؟ صحيح؟ يعني كان يقول إذا جاء زيد الآلم وفق ومعنم أصبح جزء العلم إياه أصبح جذب العلم إياه أصبح جذب العلم لا أصبح تعالى أرتبع تعالى هل لا؟ فالتصرف الاول أن تصرف في ظهور كل منهما في أنه سبب تام لحصول الجزاء نقول لا كل منهما جزء عنه في حصول الجزاء فإذا الشمع معا شكلا علا تنفع تصرف الأول تصرف الثاني أو لا تصرف ماذا ما نقول نقول لا لا كل منهما عله تامه صحيح كل منهما عله تامه في حد ولكن ولكن ولكن هذه العله التامه ليست الا منحطره ليست الا منحطره ليست الا منحطره النبا علّة لها بذيئة وقلناه إذا في, في النظار من شروط الجملة الشرقية التي لا مظهور ان تكون علّة علّة من صحيح. صحيح. العلّة علّة منحطرة صحيح؟ ثم نقول لا العلّة منحطرة إذا لم من تكون منحطرة فلا مظهورة لهذه الجمله هذا ماذا؟ اتبع؟ المشايخ تبع علّته؟ تصرف الأول كان فيه صحيح هنا فيه صار هنا فيه صحيح خلوه اللي صحيح كلها عادي هناك عادي هو صحيح، هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي هو عادي لكن هذه الجمله لا نقول إذا لم تطلع الشمس فلم تضاء الغرفة لا نقول ان تكون لك والغرفة تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان لا لك وهنا تفرفنا في الانتصالية يعني كل واحد ليس علنا منحصر خط صحيح تامر لكن غير من حطرة. ما ماذا هذا الصباح البيان الصباح الحمد حتى نجي نحتاج أيديهما لأولا تفرف الأول أو الثالث المطرفي الخان تفرغ الثاني حتى شبه نجي طفف المطرف الثالثة وامر بالايتها يعني قلنا الشرقيه على ان الشرق من اقتره تهذئ اطلاق بلوافه يعني عدم التقييد ولو عاد الصيغه لبينه لعطف عطف باو او عطف الموار هكذا فالاطلاق لانه لو كان هناك شرط ما صار بديل لذلك الشفع لذي وكذا لو كان معه شيء اخر يكون مع شرط للحروف لا ذلك الى بيان مو بس بيان بل الى بيان زائد كيف يقول؟ انما ابن يقول. يقول. يقول اذا جاء العالم او بس اول اي كان نتكلم عن في يكون دي أول. في الصوره الاولى يعني في أوله إذا كان ناقبدين أو العكس بالوراء في سور السفر إذا كان نخل في شكل النكارة إذا جاء العالم وهو مستقب أو معمورة فأكيد لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه نحن السرسب بعنوانه الفار مستقلا والشرط المعلق عليه الجزاء وهنا المولى علق الجزاق الشر قال اين رجل؟ اقلم ولو آذى شرقا آخر بديلا له أو معه لبينه فإذا أطلقت عليك الجزاق على الشرق قال اين رجل؟ قال صنقا ثلاثا فاكرمه فإنه يستكتف له ان الشرق هو المجيء مستقلون مستقلون لا قيد آخر معه بعد وأنه منحصر لا بديل عنه ولا عدل له وإن لو كان له بديل لو كان له عدل وإن لا وجب على الحكيم عن المولى وجب على الحكيم بيانه وهو هاي إن شاء الله وهو حسب الفار وين في مقام بيان يسال ما الله وهذا نظير ظهور في الافعال في اخلاقها في الوجوب التعليم الاحمر صلى وين في الوجوب العيني والتعليم والى هنا تم لنا ما اردنا ان نذهب اليه شنو هو من هذا ما اردنا من ظهور الجمله الشرطية فالقبور التي بها تكون ظاهرة في المظهور وعلى كل حال بعد أن دور حالة في وعلى كل حالة فالنظهور الجدى الشقي في المظهور لما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشر فما رضع إلا في حالة ليس لها مظهور وحالة أولى إلا مع قريلة صارفة هذه الأولى أو او الثانية او تكون الجمله الشرقيه او تكون وارد لبيان الموضوع مثل رجحت ولدا فخذوا ويشهد لذلك يعني للجمله الشرقيه من لها مفهوم يشهد استبدال امامنا صالح عليه السلام بالمفهوم في روايه ابي بصير قال ابو بصير سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الشافي تذبح ثلاثة حرق خسينك وإذ من هذا من عديده فقال الإيمان لهذا أجب ليك ابن رسول الله؟ قال هذه العليا إن عليا كان يقول كان يقول إذا ركبت الرجل آم طرفت العين شلخ وخونه فإن استبدال الإمام الصالح عليه السلام بقول عليين علي عليه السلام لا يكون الا اذا كاد له مسلم يعني اذا لم تركض الرجل او لم تطرف العين فلا تخونه وهو اذا لم تركض الرجل او لم تطرف العين فلا اتضح إذا إلى هنا ثبت أن الجمل الشرقية ليس لها مفهوم صحيح أو لها مفهوم السكتة الدماغية السكتة يعني استدل على هذا نعم فقال لا تأكل مم. قال ريمت لا تأكل هكذا حلونه أذعن استدلوا فما استدل هذه الجملة مفهومة استدلت مفهوم هذه الجملة يعني الإمام يقول إذا دبعت الشرق وطرفت عينها أو تحركت رجلها فأقول هذا المنظوم الضعب شي